أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ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 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم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 ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاص ومن يضلل الله فما له من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 الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتًا عند الله كبر مقتًا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبًا قال فرعون ويا هامان بن لي صرحا لعلني ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى وانني لا كاذبا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 فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب